وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ قَالَ قَدْ كلمت قبل وانقوا نوح فكله وعبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أليم نحن أبوا السماء <سؤال> بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا عيونا كذر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترقناها آية فهل من مدرك فكيف كان عذابي نذر؟ in لفضيله <تصفيق> الدكتور إِنَّا لَرْسِلُنَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِرْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ كل شرب محتضر فناذا صار 117. وحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فاستغفروه انه هو قوم لوط بالنذر إن Ik 119. وصبحهم بكرة عذاب مستقر 110. عذابي ونذر ولقد يسونا القرآن للذكر Gezien de tijd waarin Say. ضمال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقنا ياكم فألمن مدرك و كل شيء فعلوا في الزبوري وكل صغير وكبير مستقر إن عند ملك مقتذر.